أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذرا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسنات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك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 فقوا هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آساهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل لا يهجعون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 فَوَرَبِّ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنْكُمْ مِثْلَ مَا أَنْكُمْ تَوْطِقُونَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ بَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُطَرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامَةَ قَالَ سَلَامُ قَوْمٌ كَوْنَ فَرَاغَ إِلَى أَهْلِ جاء بعجر سميم فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجت منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت, وقالت عجوز عقيم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 منه نبيٌّ نبيٌّ ولا تجعلوا مع الله لاه آخر إني لكم منه نبيٌّ نبيٌّ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا إلا قالوا ساحر أو نجن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 إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون